لنا يا غفار يا غفار اللهم افتح لنا أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة اللهم افتح لنا أ ب و ا ب ا ل ب ر ك ة أ ب و ا ب النعمه أ ب و ا ب ا ل ق و ة أ ب و ا ب ا ل ل ا ف ي ة و أ ب و ا ب الخيرات وابواب الخيرات, وأبو الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار, يا غفار, يا غفار you、uh -huh. タンのレオスミレタイチョタサンマンテンアニャタンマンテンアニャ y o h